طها ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تفيرة لمن يخشى تزلا من من خلق الأرض والسماوات العليا أو على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 126. Jika anda berbicara, sehingga anda mengenai kesalahan dan mengenai kesalahan. 137. Allah tidak ada Allah, hanya Allah, hanya Allah, dan adalah Allah yang terbaik. 148. Jika anda mengenai لعل لي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاه نودي يا موسى إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 nak kau tetapi bercirah. Kata, sudah aku tanya ke Musa, dan sudah datang kepadamu sekali lagi, kerana aku berfirman kepadamu, أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 Fala bithsini nafii ahli Madyan, thumma jat'ala qadri ya Musa, wa sctnagtk li nafsi, izhab anta wa a'ukuk b'ayati, walla tniya fi zikri, izhaba ila Fir'aun,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 Fakulah Inna Rasulah Rabbik, fArusil Ma'na bani Israel, walla Tughibhum. Qadijinna k b ayat min Rabbik, wal Salamu ala man Ittaba al Huda. Inna Qaduohiyah ilainna an كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عنك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 ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وآبى قال أديتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكان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 Fatnaz'au amr'ahum beynahum wa asar'un njwa Qaloo in hathan lsahirani yuridani en yukhrigaikum Yuridani en yukhrigaikum min ardikum bisihrihima Wa yadhabaa 12. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 13. وقد أفلح اليوم من استعلا 14. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا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 انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم ان Nahul kabil kum yang mengajarkan ilmu sihir, fala aku tidak memotong tangan kau dan kaki kau melalui, dan aku tidak menggantung kau dan aku Katakanlah: "Lainlah kita akan mengingatkanmu tentang apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita lihat. Kita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 فإِنَّ لَهُ دَهَنًا مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ Jannatul Adnin terjeli min, di bawahnya al-anharu khalidin fiha, dan itu adalah balasan bagi orang yang berzakat. Dan kami telah mengutus Musa kepada فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا وَلَا تَطْغَوْا فيه فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 فري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإننا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبانا أسفى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا 1. Afattal عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي 2. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها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 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 dan kemudian ke Tuhan yang telah berjaya Jangan lupa untuk menjelaskan Dan kemudian kita akan menjelaskan Jangan lupa untuk menjelaskan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 يوم إذ اللات فع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم Wahdah cab man hamal zulma, wmiyamal min al salihat, wahwa muamin, fala yaxaf zulma, wala hama. Wkhalik anzalna huquran al arabiyyah, wacarffna fihi min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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدود ك وَلِ زَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتشقى. إن لك أَلَّا تَجُوعَ فيها وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ وَلَا تَضْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما منه ورط الجنة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 Nakum minni huda, fman ittabah huda, yaf la yazillu wa la yashqaa. Wman aradan dzikri, fainna lahu ma'ishatan dzanka. Wnapshuruh yoom al qiyamat aama. Qaal Rabbil Ama, wakad kuntu bacira. Qaul kdzalik aatad kaayatuna, fanihtah, wakdzalik alyumatun sa, wakdzalik najzi man asraf, walam yumin baayat Rabbih, wala ghabul alakhirah ashadu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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آمن 일لين فسبح واطراف النهار لعلک ترضى ولا تمدا apa yang kita dapatkan dari mereka? Ia adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dari mereka. Ia adalah kebahagiaan yang kita dapatkan dari mereka. Ia adalah kebahagiaan yang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 da da